أننا لم نفترق لبقيت بين يديك طفنا عابثا وتركت عمري في لهيبك يحبرق لا تسألين عين الحزينة كيف أنمت المقال لا تسألين طير الشريك لأي أسباب رحاني لا تسألين عين الحزينة كيف أنتمتها المقام؟ لا تسألين الطيب ما شلني لأي أسباب رحل رغم الرحيل رغم ما فعلت بنا الأيام قلبي لم يزل يحيا وحيدا بالأهل انا يا حبيبه انت كوي العبراتي. هذه النهاية لن تكون ابدا لنا هذه النهاية إمة المأساة ما كنت أعرف والرحيل يشدنا إني أودع مهجتي وحياتي لو أننا لنفترق لو, لو لو لو رغم الرحيل رغم ما فعلت بنا الأيام قلبي لم يزل يحيا وحيدا بالامل أنا يا حبي